بسم الله الرحمن, الرحمن, الرحمن الرحيم قال رحمه الله ومن شرط الحكم أي ومن شرط الحاق الفرع بالأصل أن يكون الفرع مثل العلة في النفي والإثبات أي لا تفترق لا أي لا تفترق أي لا تفارق العلة الأصل وكذلك في الفرع في النفي والإثبات مثال ذلك الإسكار هو في تحريم الخمر فلو وجد عندنا نبيذ لم يصل إلى حد الإسكار هذا نفي العلة فالنبيذ حلل وإذا وجدت العلة عندنا عصير عنب وجدت فيه علة الإسكار فنلحقه بالخمر إذن إذا انتفت العلة انتفى الحكم فليس بخمر وإذا وجدت العلة وجد الحكم فهو في حكم الخمر قالوا والعله هي الجالبة للحكم يعني العلة هي التي نجري على الفرع حكم الأصل فالإسكار إذا وجد علة في الفرع يأخذ حكم الأصل وهكذا والحكم هو المجلوب بالعلة يعني سبب تحريم عصير العنب بسبب علة الإسكار فمات ما وجدت العلة وجد الحكم فيه نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد